بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بسنا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا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 لا هل لقد قلنا إذا شططاء هؤلاء فهم ندخل من دونه آلية اللو لا يأتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان الدين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ يَعْتَزِلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأُوْتُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ من أَمْرِكُمْ مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذات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 كلبهم باسط ذراعي بالوسيد، لو اطلعت عليهم، لو لقيت منهم فرار، ولو لقيت منهم رعب، وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم، قال قائلهم كم لبست؟ قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم.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 نَوَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا وَيْبَ فِيهَا إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ الْرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَنْهَمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سابس كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قرببي أعلم بعده ما يعلمهم إلا قليل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 ولا يشرك في حكمه أحدا، وَأَتْلُ مَا أُوْعِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ بِلْدُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّنَّا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهًا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 إنا أعتدنا للظالمين نارا اننا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما كالمهل كالمهمي يشوي وجوده بئس الشراب وسماء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الاطراف نعمة ثواب وحسنة مرتفق واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعمال وحفثناهما بنخل وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وكلت الجنة لآتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بيد هذه أبدا وما أظلم الساعة قائمة ولأروضت إلى ربي لأجل النقيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم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 إن ترني أنا أقل منك مالا وغلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غررا فلن تستطيع له طلبا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نباة الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تدروه الرياح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 فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ آَوِنَّا بَلِهَاذَا ما الْكِتَابِ مَالِهَاذَا الْكِتَابِ لَا يُغَاذِرُ صَغِيرًا لَا يُغَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخل المضلين عضبا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو بقى ورأى المجرمونا رفضا أنهم واقعوا فظنوا أنهم واقعوا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هجوا ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا سَفَرِنَا هَذَا النَّصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوطِ وَمَا أَنْسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَلْكُرَاهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي بَحْرِ عَجْبَاءٍ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 خبني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتا أهل قرية استرعما أهلها فأبوا أن, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقوما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلوما ربوما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وقد أحطنا بما لديه صبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بلنا السدين وجدوا عندونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القولين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا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 وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عز ذكري وكانوا لا يستطيون سمعا أفحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي التي البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي انما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله